بركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيأتي أعمالنا أنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولية مرشدة وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعمل إن شاء الله مركعة سريعة نقوم بعمل مراجعة سريعة للمحاضرة الماضية التي تكلمنا فيها على المحكم ومختلف الحديث لو قال ماشي وعايزين تكلمنا عن المحكم ومختلف الحديث شنطة مين يا شباب شنطة من هذه خذ يا عمس وقلنا أن المحكم أو محكم الحديث اللي هو ايه لم يعارضه ايه مثله باختصار واغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب ومختلف الحديث ما عارضه ايه مثله ما عارضه مثله. وقلنا, وقلنا قلنا بعد ذلك ايه تكلمنا عن ايه؟ عن مختلف الحديث وكيفية التعامل مع الأحاديث المتعارضة وقلنا أن هناك مجموعة من الطرق للتعامل مع الأحاديث المتعارضة واحد إمكانية الجمع بين الحديثين اثنين النظر في الناسخ والمنسوخ ثلاثة الترجيح, الترجيح من من عن طريق المرجحات التي ذكرها العلماء والتي وصلت ما يقارب المئة وسبعة وجه أربعة التوقف طيب بعد ذلك تكلمنا عن عنوان آخر ألا وهو خبر الأحاد المقبول المعمول به وغير المعمول به يعني هل معنى الكلام ده أن هناك طبعا كما تعلمون أنه طالما صح حديث فيجب العمل به طالما صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به طيب هل هناك حديث صحيحة غير معمول بها نعم اللي هو مقصود به النسخ الحديث كان حديثا, كان حديثاً, كان حديثاً صحيحا ثم ها؟ ثم نسخا فهو مازال صحيح يعني الشروط متحققة فيه لشروط الصحة لكنه نسخ نسخ العمل به فيصبح خبر أحد مقبول غير غير ايه غير معمول به غير معمول به وتكلمنا عن النسخ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ينص في حديث بعينه على النسخ كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها يبقى من أول قوله ألا فزوروها نسخ للنهي المتقدم في نفس الحديث أو في الأمر الأول قول الصحابي ذكرت لكم قول سعد بن أبي وقاص في, في مسألة التطبيق في مسألة التطبيق اللي هو أثناء الركوع وقلنا أن سعد بن أبي وقاص قال كنا نفعله ثم, أمر ثم أمرنا بالركب يعني نضع أيدينا قابضة على الركب فهذا ناسخ للتطبيق ثم بعد ذلك معرفه الايه معرفه التاريخ معرفه الايه التاريخ اربعه يعني تاريخيا ينسخ المتقدم تاريخيا تمام اربعه الاجماع الاجماع وقلنا قلنا ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولا, ولا ينسخ ولكن يدل يدل على ناسخ خمسه اللي هي المسألة المختلف فيها اللي هي تأخر إسلام الصحابي تأخر اسلام الصحابي هل يعتبر أن إذا روى صحابي صحابي متأخر الإسلام حديثا مخالف لحديث صحابي متقدم الإسلام يكون حديث المتأخر ناسق للمتقدم قلنا حتى يتحقق ذلك لابد من كم شرط كم شرط ثلاث شروط وهذه الثلاث شروط أي صعبة التحقيق جدا يعني لم يرد عن أهل العلم أن طبقوها فوجدوها إن طبقت في حديث ولكن نقولها حتى من, حتى من يقول لك المسألة قل له تطبق لي هذه الشرط الشرط الأول أن يكون الصحابي متأخر الإسلام سامع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني النبي لأن الصحابة كانوا يأخذون عن بعضهم البعض وكانوا ينقلون عن النبي مباشرة النبي يقول دون ذكر الوسطة لأن الوسطة ستكون هنا إيه؟ صحابي فكان يسقط الصحابي لأنه يعلم أن الصحابة كلهم عدون ولا يكذبون على النبي فالمسألة اسقط الصحابي هنا لا تدري بإذن أول مسألة لابد أن أتأكد أن الصحابي سامع الحديث مباشرة من النبي وأنه لم يأخذه من صحابين إيه؟ آخر المسألة الثانية يكون لا يكون الصحابي قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم هذا الصحابي لانه اذا كان سمع النبي في حال قبل اسلامه قبل اسلام هذا الصحابي فقد يكون هذا الحديث تحمله أثناء الكفر واداه بعد ها بعد اسلامه فهنا لا تنضبط مسألة الايه تاخر الاسلام من تقدمه المسألة لا تنضبط لأن هذا الصحابي أي نعم كان إسلامه متاخرا إلا أنه سمع الحديث إيه؟ متقدما لأنه سمعه أثناء قفره ثم أداه بعد إسلامه وكما تكلمنا أن الإسلام ليس شرطا من شروط التحمل ولكن لابد أن يكون شرطا من شروط الإيه؟ الأداء ما شاء الله تمام النقطة الأخيرة والثالثة وهي صعبة جدا ألا وهي ذكروني ألا يكون الصحابي متقدم الإسلام سمع الحديث من صحابي آخر متأخر الإسلام طبعاً هذه المسألة هنعرفها إزاي إلا بسؤال الصحابي نفسه هنسأله فين بقى يعني هنسأله انت سمعت الحديث ده من مين او الحديث ده هل سمعته من نفسه فلعله سمعه من صحابي متأخر الإسلام فيكون حديث الصحابي المتقدم الإسلام هو الناسف وليس هو الإيه وليس هو المنسوخ إذا كان سمعه من صحابي آخر متأخر الإسلام وضربتلكم أنا مثال لو تتذكرون بأبي هريرة وأبي ذكر الصديق وطبقنا الكلام ذا عليه لما إذن النقطة الخامسة هذه منازع فيها ولا تستخدم في ولا تستخدم في مسألة النسخ النقطة الخامسة اللي يتأخر إسلام الصحابة اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن فاكرين الشجرة تقسيم الحديث من حيث طرق من حيث القبول والرد خلصنا القبول هنبدأ النهاردة من حيث الرد او أقسام الحديث المقبول المردود كان بينقسم إلى قسمين سقط في السند وطعن في الراوي اليوم إن شاء الله هنأخذ السقط في السند وهنأخذ فقط السقط الظ الظاهر السقط الظاهر فاكرين أنه كان إيه؟ أربع ميمات أربع ميم ها؟ معلق ومعضل ومنقطع ومرسل فاكرين السقط الظاهر هنبدأ إن شاء الله في منتصف السطر اليوم نكتب أس أولا السقط الظاهر أو نكتب, أو نكتب أولا ها؟ ها السقط في السنة ألف السقط الظاهر كما تشاؤل في اللي يكتب برحته يعني ألف السقط الظاهر هنأخذ أول حاجة تعرف السقط الظاهر السقط الظاهر كاسمه كاسمه فهو سقط ظاهر يدركه الأئمة الحفاظ الحاذقون كما يدركه غيرهم ممن له أدنى دراية بعلم مصطلح الحاذق من اسمه سقط ظاهر إذن يدركه من باب أولى الأئمة الحفاظ الحاذقون ها؟ وإيه؟ ويدركه غيرهم ممن له أدنى مش أدنى معناها يعني ما فيش خالص لا له دراية ولو قليلة بعلم مصطلح الحديث يعلم السقط الظاهر الظاهر أو يستطيع أن يعرف السقط الظاهر بقول أن السقط الظاهر كاسمه فهو سقط ظاهر يدركه الأئمة الحفاظ الحاذقون يعني حاجة عالية وكما يدركه غيرهم ممن له أدنى دراية بعلم مصطلح الحريف بسيط جدا ما فيه شي مشاكل خالص وهنعرف إن شاء الله ما نتكلم طيب بما يدرك السقط الظاهر عنوان بها عنوان بما يدرك السقط الظاهر يدرك السقط الظاهر بشيئين بشيئين أو بأمرين الأمر الأول <تصفيق> عدم التلاقي بين الراوي والشيخ عدم التلاقي بين الراوي والشيخ يعني لا هذا الراوي لم يلقى الشيخ أصلاً طيب الأمر الثاني في معرفة السقط الظاهر هو أن الراوي والشيخ تلاقيا إلا أنه لم تثبت لهذا الراوي رواية عن هذا الشيخ واضح؟ يعني أديكم مثال مثلا من الأمثلة العصرية يعني إحنا مش إحنا التقينا مع الشيخ وحيد عبد السلام بالي مثلا في ندوة بدر ما ينفعش تقول الشيخ وحيد عبد السلام بالي حدثني لأن كانت ندوة عامة يبقى أنت التقيت مع الشيخ ورأيته ورقيت إلا أنك ها إلا أنك لم يثبت عنك أنك حدثت عنه ما سقلكش سند ها؟ سق سند للكتب والشيخ دلوقتي كذالله وخيراً بيعطي أسند للإخوة في الكتب الستة فاللي بيحضر هناك يبدأ بيقول لك حدثني الشيخ وحيد عبد السلام ذالي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى صاحب الكتاب إحنا في الفيوم ما, حصلنا ما حصلناش الكلام ده ساعة ما الشيخ جاء في الندوة يبقى أنا ثبت لي اللقاء إلا أنه لم يثبت لي هااا لم يثبت لgeschب Hmm لم يثبت لي الروايا يبقى إحنا قلنا إدراك الإدراك في السق يدرك به أملين الأمر الأول لم يلتقي فيش لقاء Dق�ةnia أصلا لم يلتقي الأمر الثاني فيّه لقاء ماشي لكن لم يثبت لم تثبت لم تثبت طيب الأمر الأول ينقسم إلى قطعين يعني الأمر الأول عدم الإدراك عدم الإدراك أصلا ينقسم إلى قسمين أنه لم يدرك عصره أصلا لم يدرك عصره ندي مثال برضو من عصورنا إحنا الآن دلوقتي لو واحد قال عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هتقوله إيه؟ يا إما أنا مدلس يا إما إم إم مخطئ صح؟ يا إما مخطئ ليه لأني لم أدرك عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا سقط ظاهر جليل واضح؟ يبقى هذا عدم الإدراك أو عدم اللقاء يدرك به أنني لم أدرك عصر الشيخ أصلا ب... لم أدرك عصر الشيخ اصلا المسألة الثانية أنني أدركت عصر الشيخ إلا أنني لم ألتقي معه ندي مثال, ندي مثال. أنا مثلا أدركت عصر الشيخ الألباني الالباني توفى قريبا الا انني لم التقي مع شيخ الالباني يبقى ده سقط ظاهر ولا سقط خفي سقط ظاهر سقط ظاهر ليه لانني لم التقي به رغم ادراكي لعصره رغم ادراكي ايه لعصره ما نقول عدم التلاقي ويدرك بايه امرين الامر الاول ها ويدرك عدم إدراك العصر لم تدرك عصره يعني هو توفي ثم أنت ولدت مثلا بعد بعد وفاته بفترة لبقى أنت لم تدرك عصره أصلا الأمر الثاني أنت أدركت عصره إلا أنك لم تتحرك إليه أو هو لم يتحرك إليك فلم تلتقي به يبقى ده اسمه ايه؟ ده عدم التلاقي طيب الأمر التاني في, في, في الأمل هو أنك ايه؟ إنك التقيته إلا أنها لم تثبت أو إلا أنه لم تثبت لك لم تثبت لك رواية عنه ودي كثيرة وضربتلكم أنا مثال حصل فعلا بلقاءنا مع الشيخ وحيد عبد السلام أو غيرهم من العلماء الذين شرفون في محافظة الفيوم فمن لم تكن له رواية خاصة عن هؤلاء المشايخ لا يستطيع أن يحدث مباشرة عنهم بسند فهذا إيه؟ على الرغم من اللقاء إلا أنها لم تثبت الرواية وهذا كان العلماء يطلقون عليه كثيرا ما يسمى بالمرسل الخفي وغيره كما سوف ندرسه إن شاء الله في المرة القادمة ماشي طيب لذلك تعقبا على الكلام السابق لذلك كان لابد من معرفة تاريخ الوفيات والمواليد ورحلة الطلبة والشيوخ بالتواريخ وكما قال العلماء كم من رواة كثير من الرواة يعني ادعوا الرواية عن الشيوخ ففضحتهم التواريخ وكم من من الرواة او كثير من الروات ادعوا من الرواية عن بعض الشيوخ فافتضحوا بالتواريخ لذلك أنا ساعة ما كنت تتكلمت معكم وقلت لكم إن مهم جدا معرفة للراوي وسنة الوفاة لمثل هذه الأمور عشان عندما تدرس علم مصطلح الحديث أقول لك فلان عن فلان تقول كيف هذا هذا توفي سنة كذا وهذا ولد هذا سقط ظاهر وعلم مصطلح الحديث أو العالم في مصطلح الحديث او طالب العلم في مصطلح الحديث برضو هنزل درجاتها لا يكون طالبا للعلم في مصطلح الحديث إلا إذا كان مصطلح الحديث في ذهنه مش عبر الكمبيوتر يعني أنا أقول للأخ دلوقتي وده مش عايد برضو إنك تستخدم الكمبيوتر في معرفة الحق ولكن لما أجي أقول له كذا يقول لي طب خلاص هجيبها من الكمبيوتر يرجع للموسوعة الشاملة كذا إيه إيه أقول لك فلان كذا ده, ده أنت كده مش لا لم تبلغ حتى طالب علم حديث انت هنا مستخدم جيد للكمبيوتر مجرد هقعد معاك اقول لك الشامله تستخدمها كده وهادوس انتر وتكتب الراوي هيجيب فلان لم يسمع من فلان هتقول لي انا رجعت للمكتبه الشامله وابن ابي حاتم قال فلان لم يسمع من فلان هذا استخدام جيد للكمبيوتر وليس ها وليس استخدام جيد لمصطلح حديث ان هو مصطلح الحديث او طالب علم الحديث إذا كان سوف يكمل في هذا الباب فلا بد ان يكون له باع او قدر معين من حفظ الرواه والتوارئ وتواريخ الوفيات وسنت المواليد واقوال أهل العلم جرحا وتعديلا في هؤلاء الرواه مش بنقول لك احفظ كل الرواه ولكن على الاقل يكون لك قدر معين من هذا الباب مش مجرد مساله هرجع للشامله هرجع للشامله هرجع للشامله خلاص طب ما خلاص كده يبقى انت اصبحت ايه اصبحت علمك كله فين في الشاملة مش في ايه مش في عقلك وأي طالب علمه او أي مستخدم جيد للكمبيوتر يستطيع أن ينقل أقوال أهل, أهل العلم بشرط أن يكون له دراية بسيطة بعلم مصطلح الحديث أن يكون درس كتاب زي الحديث الضعيف تعشيخ عبد الكريم خضير يستطيع أن يرجع للشاملة ويقول لك فلان سمع فلان وفلان رواه مدرسا خلاص عرف الاصطلاحات إنما هو هو بعد أن يترك الكمبيوتر وانقطعت الكهرباء اليوم يقول لكم يا شباب روح انا ما عندناش درس لا يا عم الشيخ ما عندكش درس ليه؟, ليه لانه كل علمه او في كل اللي يستطيع ان يعصل عليه يعتمد على الكمبيوتر او يعتمد على الاضاءة وكذا وكذا طبعا هذا الكلام فيه قصور شديد في هذا الناس طيب ننتقل لنقطة التانية طبعا طبعا كلامي ده واحد هيقول لي طيب ما هذا كلام ينافي احنا ساعة ما كلامنا على حفظ الكتاب حفظ الكتاب لو تفتكروا أن, أن, أن ينقل الروي من كتابه هذا الكلام صواب لكن أما تجمع بين الحفظين او أن تكون حافظ حفظ صدر أولى بحيث إذا ضاعت الكتب كما فعل بابن لهيعة أو احترقت فاختلط نتيجة لضياع كتبه فأصبح ضعيف الحديث بعد أن كان صحيح الحديث وان كان في مسألة ضعفه من عدمه قبل الاحتراق وبعد الاحتراق خلاف لكن انا بنقل ان كثير من اهل العلمي قال على ابن الهيئه انه اختلط بعد ضياع كتبه فلو كان حفظه حفظ صدر ما اختلط بعد الايه بعد بعد ضياع الكتب واضح طيب كنت هتقول حاجه شكلها لا بيقول لي متوسط بعد الروايه مش شرط الله يحفظ يحفظ روايات الكتب السته كويس فعلك قوي كده حوالي أكثر من 5000 راوي سنه سنوات الوفيات والتواريخ وتشابه الأسماء بقى والحاجات عاليه جدا نسال الله ان يرزقنا واياكم العلم المسألة الثانيه احنا كده اتكلمنا على سقط الظاهر وكيف يضرب ينقسم الى قسم اربعه اقسام اللي المعلق اللي هنبدا في اليوم والمعضل والمنقطع والمرسل اولا أولا المعلق المعلق اصطلاحا يعرف المعلق اصطلاحا بما حذف من مبتدأ اصناده او من مبدأ اصناده راوين او راويان او ثلاثة او كل السند راوي او راويان أو ثلاثة خليها على التوالي لأنه في بعض الناس قيادها على التوالي على التوالي أو كل السند هذا هو المعلق وطالما أننا قلنا أو أو أو يبقى له صور مش قلنا إذا حذف منه راو أو راويان أو ثلاثة ممكن نقول أو أربعة أو خمسة يبقى إذن له إيه؟ له صور يبقى النقطة الثانية التي سوف نتكلم عنها صور المعلق صور المعلق واحد ما حزف كل إسناده ما حزف كل إسناده ولم يضف إلى قائله حزف كل كل الإسناد ولم يضف القول إلى قائله كقول البخاري عن أم كقول البخاري كانت أم الدرداء تجلس جلسة الرجل في الصلاة وكانت فقيها طيب من اللي قال الكلام ده لا نعرفش يبقى حزف البخاري كله كله كل كل ايه كل الاسنات ولم يوضف القول الى قائله ده هو بينقل طيب البخاري قال إيه؟ ها؟ كانت أم الدرداء تجلس ها في الصلاة أو تجلس جلسة الرجل في الصلاة وكانت فقيها يبقى البخاري حزف كل السنة حزف كل السنة ها و, و, و ولم يضف القول الى قائله اتنين أن يحزف كل السنة مع إضافة القول إلى قائله ها كقول البخاري نعم ان يحزف كل السند مع اضافة قول الى قائله كقول البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب القبر كان لا يستتر من بوله سيبدأ البخاري عمل ايه حزف كل السند معده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قائل القول يبقى حزف كل السند معده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لايه قال القول طب 3 الصوره الثالثه احنا قال البخاري اللي هو المثال يعني ولا ايه المثال قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب القبر كان لا يستتر من بوله اللي هو حديث ابن عباس اللي هو اي مره بينسانين وعذبان في الايه في قبرهما لوحديس ابن عباسل عرفينه في الفقه في مسألة التنزه من البول لماذا حزف البخاري استنت لماذا حزف البخاري استنت لها أسباب سوف أتكلم عنها في معلقات البخاري بعد عشر دقائق من الآن إن شاء الله أربعة ولا كام تلاتة, ما... تلاتة أن يحزف كل السنة ما عدا الصحابي والقائل القول لله النبي صلى الله عليه وسلم يب نحن بدأناه بالترتيب حزف قول بعد كده حزف كل ما ع��ه النبي صلى الله عليه والقائل القول بعد كده حزف كده مع likvid الصحابي و... و... النبي صلى الله عليه وسلم كقول البخاري قال أنس عن النبي صلى الله أو قال أنس حصر النبي عن فخذه قال البخاري قال أنس حصر النبي عن فاخذه طبعا هذا أيضا هو قول أنس فعلا ولكنه يضاف إلى النبي لأنه من فعل النبي فيعتبر النبي موجود أصلا يعني هنا يبقى أنس والنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا حديث فعلي فعله النبي صلى الله عليه وسلم طيب المفروض بعد كده نربعة احنا ماشينا بالتدريجة هون يبقى المفروض البخاري يحزف مين معدى مين أحسنتم بارك الله فيكم يبقى أن يقوم صاحب الكتاب بحزف جميع السند عدى التابعي والصحابي وأيضا لم يحزف قائل القول وهو النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ عايزين مثال قال البخاري ها؟ قال حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه لا يبزق في القبلة أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قرئ البخاري حزف مين كل استند عدا تابعي صحابي قول النبي النبي صلى الله عليه وسلم ها بعد كده ايه المثال ثاني قال البخاري قال حميد بن ابي حميد الطويل عن انس نعم الراحه حاضر لا ما انا ما بحبش حد يفتح آفل. آفل الكتاب ما حدش الكتاب قال البخاري عشان تركز معايا بس في الكتاب مش هتلاقي حاجات انا ما بقولهاش وحاجات بضيفها قالت له نفسك ايه؟ هو راح فين راح فين خلي بلك باشي ازاك الله خير احنا فين قال البخاري قال حميد بن ابي حميد الطويل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة وعلى عن ياسمينه ولكن يبزق عن ايه؟ عن يساره وتحت قدمه النقطة التالتة أن يقوم آخر حاجه أن ان يقوم صاحب الكتاب بحذف من حدثه ها بحذف مش من الكتاب دي يا من حدثه ثم يحيل القول على من اعلى منه هرجع بقى لسند حديث انما الاعمال بالنيات هرجع لسند حديث انما الاعمال بالنيات يعني لما اقول لك البخاري هيسقط من حدثه ثم ينتقل لمن هو أعلى منه يبقى مرجع لسنة حديث النمى الأعمال وبنيات هيكون وصف المعلق كيف؟ البخاري هيقول ايه؟ قال سفيان بارك الله فيكم ممتازين قال ايه؟ لأن من حدث البخاري يقول السنة التانية البخاري قال ايه؟ البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا مين؟ سفيان انا الصورة الرابعة او الخمسة اللي ملتها لكم قلت فيها ايه؟ قلت فيه إيه إن الراوي أو صاحب الكتاب هيسقط من حدثه الوشيخه, الوشيخه ثم ينتقل بالسنة لمن هو أعلى منه بقوله قال يبقى البخاري ما اجعل أنا ما اجعل أنا سنة الحديث النمو العمال والمنيات معلق هاعمل إيه هقول البخاري قال البخاري قال سفيان قال البخاري قال سفيان هذه هي صور المعلق وأكثرها في البخاري لأن البخاري ورد عنه كثير من المعلقات التي سوف نتكلم عنها الآن طيب أسأل سؤال قبل أن تطرق لحديث المعازف حديث المعازف حمومة جدا إذا قال البخاري في حديث النمى الأعمال بالنيات قال الحميدي عبد الله بن الزبيع حدثنا سفيان هل هذا من المعلقات؟ دلوقتي انا حديث ارجع لسند انما اللي عمله البخاري بدل بدلا من أن يقول حدثنا الحميدي قال قال الحميدي هل هذا يصبح من المعلقات أي بمعنى آخر هل هذا حذف حذف منه رواه لم يحذف لم يحذف منه رواه تمام. طيب أنا هبقى انا انا قلت أنه لم يحذف منه رواه لاننا حفظ السند وإن البخاري قال حداثنا طيب خليني أنا قلت لك أنت لم تحفظ السند بعد وقلت لك قال البخاري قال الحميدي عبد الله بن الزبير أنت مش حافظ السند بناء على إيه؟ على ماذا قلت أن البخاري لم يسقط أحد من هذا السند ها؟ آه. أول شيء أن الحميدي شيخ البخاري أنا الحميدي شيخ البخاري فقول البخاري قال بمثابة قوله عن بمثابة قوله حدثنا ليه؟ لأن البخاري غير مدلس بل هو أبعد الناس عن التبليس يبقى أنا لو تفتيكوا روحنا في أول درس أو تاني درس ساعة ما تكلمنا على أدوات التحمل المباشرة وغير المباشرة قلت لكم أن في أدوات المباشرة لا تحتمل إلا الكذب أو كذب او انه مخ الخطا الغير مباشر اللي هي قال وعنه ان ها تحتمل اما الراوي يكون صادق اذا كان امام غير مدلس او انه مدلس يعني انا دلوقتي لما مثلا قال فلان قال فلان وهذا الرجل علمتم انتم انتم شيخي يبقى اول شيء او لم تعلموا خليكم تعلم اول شيء تبحثوا فيه ايه تنظروا هل هذا الشيخ تنظروا هل هذا الشيخ؟ هو شيخي ام لا اذا ثبت لي لي المشيخه يبقى انتقل الامر الثاني انظروا في اقوال اهل العلم فيه هل انا مدلس أم غير مدلس إذا كنت مدلسا لا يقبل قولي لابد ان اصرح بالتحديث لابد ان اقول حدثني طب اذا كنت غير مدلس ها يقبل لانني انا في ذهني أن قال مثل عن مثل أن مثل حدثنا مثل ثمعت كذا فما عنديش بأس في المشاكل, في المشاكل. يبقى إذن إما البخاري يحدث عن شيخه الذي ثبتت للبخاري أنه تمشخ على يديه يبقى ليس من صور المعلق دي الله بقى عشان تكتبوا ورايا وليس من الكلام اللي أنا قلته بقى وليس من صور المعلق ما قال فيه البخاري قال فلان وكان هذا الرجل شيخ البخاري مثل خذوا بقى المسألة بتاع المعازف بقى حديث المعازف للعلماء ضعفوه وبناء عليه إليك المعازف حلال بعض العلماء طبعا مشكل العلماء قال البخاري قال هشام بن عمار قل له يكتب بقى السند هيطلب حفظه يطلب حفظه كما طلب حفظه سند الحديث النمى العمل والنيات وأن يعرف قول ابن القيم في الرد على ابن حازم في هذا الباب قال البخاري قال هشام بن عمار ها حدثنا صدق ابن خالد حدثنا صدق ابن خالد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر نقول ثاني قال البخاري قال هشام بن عمار قال حدثنا, أو حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري كلابي عطية بن قيس الكلابي الكلابي مش, آل لا, الكلابي مش, مش آل. الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الاشعري قال حدثنا ها مالك او ابو عامر الاشعري الراوي شك يعني قال حدثنا ابو مالك او ابو عامر الاشعري قال والله ما كذبني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرا والحرير والخمر والمعازف م? ما كذبني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير والمعازف فلا التفات إلى ما زعمه أبو محمد بن حزم من أن الحديث منقطع فلا التفات فلا التفات إلى ما زعم طبعا الحديث صريح في تحريم المعازف ها؟ لا يقول من أمتي أقوام يستحلون معنى ذلك أنها محرمة صح؟ كلمة يستحلون تمام؟ فابن حزم رحمه الله ضاعف الحديث لماذا ضاعف الحديث؟ هقول لكم بالبلدي أو بالأسلوب الشرح ثم بعد, بعد ذلك أمليكم الكلام قال, قال ابن حزم طالما أن البخاري بحدش طالما ان البخاري قال قال هشام بن عمار من معلقات البخاري ومعلقات البخاري لا يحكم بصحتها وضعفها يعني ممكن يكون منها ضعيف صحيح ممكن يكون منها ضعيف وهرد انا هل معنى كده في البخاري احاديث ضعيفه هتكلم في اخر الدرس طيب يبقى ابن حزم ضعف الحديث لمجرد ان البخاري قال قال هشام بن عمار فقال, فقال حزم ايه يبقى الحديث ايه معلق اللي هو إيه؟ اللي هو معناه منقطع لأن المعلق نوع من أنواع الانقطاع مش إحنا قلنا السقط في السند منه المعلق يبقى فيه سقط ولا موجه سقط نرد على ابن حزم نقول إيه بقى ناش نملكم الجملة دي وبعد كده نشوف رد ابن القيم قلنا فلا التفات فلا التفات إلى ما زعمه محمد أبو, أبو, محمد أبو, علي أبو علي محمد بن حزم من ان الحديث منقطع عرفتوا معنى للقضاء هنا ايه؟ انه قال لك يعني انه معلق من ان الحديث ايه؟ منقضع وجعل ذلك ردا للحديث وعدم الاحتجاج به في تحريم المعازخ لأنه الحديث ده العمدة في الباب فعلا العمدة في الباب لكن هناك افروة حديث اخرى لكن هو الحديث الصريح يبقى إذن ابن, مح... ابن حزم رحمه الله ضعف الحديث وبالتالي قال طالما أنه ليس هناك دليل إذن الأمر على الإباحة يبقى إذن لا ي... لأن التحريم لا بد له من دليل تمام لكن الحديث غير ضعيف طيب إحنا قلنا فلالتفات إلى ما زعمه ابن حزم من أن الحديث منقطع وجعل ذلك ردا في أو ردا أو, او جعل ذلك دليلا على عدم الاحتجاز بهذا الحديث ليه للقضائه وهذا الكلام خطأ من اربعه وجوه طب كلام مين كلام مين نحازم خطا من اربعه وجوه الكلام اللي هنقوله لكم انذا قول ابن من القيم واحد واحد أن, البخ... أن هشام أن هشام بن عمار شيخ البخاري الكلمة... الكلام اللي قلت بها أن هشام بن عمار ده كلام ابن القيم <تصفيق> أن هشام بن عمار شيخ البخاري فإذا قال البخاري قال فهي بمثابة حدثنا ليه؟ لأن البخارية غ... ليس مدلسا بل هو أبعد الناس عن التدليس خلاص كلا؟ فيها مشكلة النقطة ديها في مدرات آه مفيش مشكلة يبقى طالما البخاري عشار عمار شيخه والبخاري مش مدلس يبقى يقول براحته بقى يقول عن أن قال حدثنا ما تشغلناش احنا ده إمام ويختار الألفز اللي تعجبوه واضح اثنين اثنين أنه أدخله في صحيحه محتجن به ده البخاري مدخلش الحديث استئناسا لا ده جعله في باب معرض احتجاج يعني البخاري بيقول لك المعازف حرام والدليل كذا يبقى ادخله في صحيحه ايه محتجاً به فايه فبالتالي اقدر عقبه فاقول فبالتالي هو صحيح عنده فاكرين بقى خبر الاحاد المحتفى بالقرائن ساعه ما اتكلمنا انه جلالتهما في هذا الشان ها وتقدمهما على غيرهما في تمييز الصعيم من استقيم فاكرين الكلام هذا طيب إما أقول لك بقى فهو صحيح عند البخاري مش البخاري يقدم على غيره في هذا الباب يقدم دأمين المؤمنين في الحديث بلا منازع بلا منازع يبقى ما يأتي قول مش معنى كده أنه لا يخطئ برضو عشان الناس لا تفهم خطأ لا بقول إذا تعارض قوله مع قول إمام آخر لا يقدم البخاري إنما لو خلف الأئمة لا يقدم قول الأئمة لأن الكثرة وبالذات هيكونوا أئمة مثله لا تقدم القول مش معنى كده أن البخاري لا يخطئ برضا أصبحت الناس الليلة يمسيق لك كلمة كده ده اللي خلى البخاري نبي ده المبتدعة مش هدو يعني نخلمكم عن المبتدعة اللي هم ايه ده حتى كده في ردهم الشيخة بسحكة قول ايه حتى من الكلام ما فيهش حب اول نبدأ قول ايه يا أخي هو البخاري عندكم نبي والله ما عام عندنا نبي وباو وبشر يخطئ ويصيب وله أحد إث العلم وأقوال العلماء ردوها ما معنى كده أن البخاري إمام أهل, الصنع. إمام أهل الصنع بلا منازم لا لكن ليس معنى كلامنا هذا أنه لا يخطئ ليس معنى كلامنا أنه كذا لا. هذا كلام لكن أنت إذا ضعفت حديث ضعفه بالقواعد العلمية ما تقوليش أن البخاري مش نبي طب ما أنا هقول لك أي حد مش نبي يبقى كل الحديث ضعيفا طالما أنت إذا كلام مصادر هذا كلام مصادر ما تقولي هو البخاري نبي اقول لك لا مش نبي تقول لي طب يخطئ خلاص يبقى الحديث ضعيف طب ده بالله عليك ده علم ده كلام مصادر ده خلاص يبقى ولا حديث صحيح لان كل رواه غير انبياء يبقى اذا يخطئون من باب ايه من باب التلازم هذا الكلام باطل كلام باطل يبقى كلام ايه غير علمي احنا عايزين كلام علمي يقول البخاري اخطا لان فلان وفلان وفلان وفلان ضعفوا الحديث والبخاري هو الذي صحا وكان الخلق قلت زيد في كتابه التتبع إنها ما تتكلمش بكلام المبتدعة أنا أتكلم عن الناس دا فأنا أتكلم عن البخاريان ثم تردد أقوالهم ثم أنت جاهل لمجرد أنك تعلم أن كل انسان بشر يغطب ويصيب تبني عليها قواعد طبعا هذا الكلام رده لا يحتاج إلى رد يعني. طيب ثلاثة أنا قلنا رقبة مين خلاص خلصناها؟ أنه أدخله في صحيحه محتجاً به فمعنى ذلك أنه أن الحديث صحيح عنده والبخاري مقدم على غيره في هذا الباب ماشي؟ طيب ثلاثة أنه حتى شب... يعني ال... نقلاً على أخ محمد صلاح كان أقول لك مثلاً شيخ الإسلام تيمية وابن عثيمية ساعة ما يرده على واحد يرده بمسألتين ها؟ التسليم والمنع التسليم والمنع والم... أن يقول لك الحديث ضعيف تجيب لي مسألة أقول لك الحديث ضعيف خلاص خلصت. التسليم أقول لك وعلى صحة الحديث فالحديث معناه كذا فإحنا هنسلم لابن, لابن حازم أن الحديث معلق شوف بقى كمان يعني إحنا قلنا الحديث مش معلق لا يا عم يعني هننزل إحنا الحديث معلق هنقول لك إيه اه وعلى فرض ان الحديث معلق فقد علقه البخاري بصيغه الجزم محدش يسالني صيغه الجزم ايه عشان ندرسها دلوقتي فقد علقه بصيغه الايه بصيغه الايه الجزم هنعرف دلوقتي صيغه الجزم ان الحديث في الغالب بيكون صحيح اربعه, أربعة لو اضربنا عن ذلك كله هنعتبر أن الثلاثة اللي قلتهم لك اللي فاتوا دول أنا غلطا فيهم فقد صح الحديث موصولا عند غير البخاري يا عم منسى البخاري عند الترمزي وبي داود الحديث جاء ايه جاء موصولا يبقى خلاص المسألة خلصت يبقى المسألة يعني حتى لو أضربنا عن القول الأول والثاني والثالث إلغي بكله واعتبر الحديث البخاري في البخاري معلق وضعيف طب عند الترمذي وابو داوود ماجه وجاء مسندا والرواة ثقات وخالي من العلل والشذوذ يبقى الحديث ايه يبقى رابعا لو اضربنا عن ذلك كله فقد جاء الحديث موصولا عند غير البخاري تفضل ليه هو اسرع على ابن حزم خلف في مسائل كثيره واصر عليها لان ابن حزم كان ظاهريا رحمه الله وكان ايه مجرد المجرد يعني طالما ان الحديث هو وهو ابن حزم عالم كبير عالم كبير الامر الثاني ان ابن حزم متقدم على ابن القيم يعني فاكيد ردوا له الحديث اي نعم لكن مش معنى انه يرد انه يقبل يعني انت ممكن تتناقش معايا في مساله وكذا وانا لا اقبل بقولي أقران الله يبركوك الشخوائل يكون أقران فأنا شايف أنت شايف قولك صح وأنا شايف قولي صح فمش معنى كده أن ابن حزم يعني لا يقبل الحق لا هو يعتقد أنه عن الحق أخي بلع هذه هي النقاط التي بها يصح حديث المعازف بأنه ليس معلقا رقم ثلاثة ولا عايز أربعة أبدأ من ثلاثة اللي هي ايه ها أن البخاري علقه بصيغة الجزم أن البخارية علقه في صحيحه بصيغة الجزم هنعرف دلوقتي صيغة الجزم في نصف السطر بقى حكم المعلق عشان نعرف بقى صيغة الجزم دي اللي احنا حكم المعلق الحديث المعلق حديث ضعيف ليه ليه الحديث المعلق ضعيف لأنه فقد شرطا من شروط الصحة ألا وهي اتصال السنة ألا وهي ايه اتصال السنة يبقى حديث ضعيف ولا مش ضعيف حديث ضعيف في نصف السطر الثاني بقى أو عنوان جانبي حكم المعلقات في الصحيحين الخاصة حكم المعلق ده عام إن أي حديث معلق ضعيف لكن في الصحيحين له حكم خاص وبالذات في صحيح البخاري لأن البخاري به 1300 تقريباً وخمسين حديث معلق منهم ما وصلان هنتكلم دلوقتي هنتكلم دلوقتي على تقسيم المعلاقات ونعرف معناها فإذا لما تكلم كل كلامي هينصب على البخاري يعني مسلم تقريبا ما فيش الله 12 حديث معلق يعني فالمسألة بالنسبة له مش هتقف لكن البخاري فيه أحاديث معلقة اللي هي عليها الكلام 159 حديث اللي هنتكلم عنها الآن طيب هنختب تدع حكم المعلقات في الصحيحية أو بين قوسان البخاري كان لهن صواب لان البخاري هو المنوط بهذه المساله حكم المعلقات في البخاري او معلقات البخاري اولا ما كان معلقا في مكان واتى مسند مسن... واتى مسند في مكان اخر او ما في مكان في مكان اخر في نفس الصحيح نفس البخاري انا دلوقتي هتكلم عن كل كلامي ده نصب ما كان معلقا حديث كان معلقا في مكان واتى مسندا في مكان آخر في نفس الكتاب ده بدا فيه مشكله لا ليس فيه مشكله هنقول ايه سبب التعليق انما وانما علقه البخاري اختصارا حتى لا يطول الكتاب ليه البخاري البخاري كتاب البخاري يميل الى الفقه اكثر الصناعه الحديثيه في مسلم اعلى من البخاري الصناعه الحديثيه في مسلم اعلى من البخاري الا الا ان كتاب البخاري اكثر صحه من حيث الصحه واكثر فقه فكان البخاري يستخدم الحديث لاكثر من خمس او سته او سبع ابواب فكل ما هي الحديث يجيبه يجيب سنده, جيبه جيبه جيب سنده الحقي الكتاب هيطول واللي احنا بنسميه تكرار فكان البخاري يستخدم بعض الشواهد من الاحاديث يعني حديث خمس صفحه وفيها نك... عايز سطر منه للاستدلال على مسألة في قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ويجيب لك الكلام ده قال النبي يبقى ده ايه تعليق لكنه في مكان اول مكان يرد على البخاري جاء اتى بايه, بايه؟ بسنده كاملا يبقى ده تعليق ليس تعليقا أو حتى لو سميناه تعليقا نقول علقه وإيه من باب الاختصار حتى لا تتكرر الأسانيد ويكبر الكتاب والكتب أنتم عارفين زمان أنتم كتاب البخاري ممكن زمان يكون كان نقدي كده لأننا عارفين كان زمان النظام المحبرة احنا معنا كتاب البخاري بنشيله ده مجلد واخد بالك فمعنى, فمعنى أنه كتاب يكبر طبعا هيبقى ضخم وكانت الأصفار وبيشتخدوه في الأصفار طيب ثانيا. ما أتى معلقا فقط تقريبا عدة الحديث المعلقة فقط في البخاري كما عدها الحفظ بن حجر تقريبا 159 حديث كل الشغنان هذه على 159 حديث على 159 حديث ماشي؟ هذه المعلقات التي لم ترد مسندة في الكتاب نفسه 159 حديث طيب حكمها إيه؟ حكم بقى المسألة دي اللي, هي دي اللي هي دي مسألتنا هي دي المسألة بتاعتنا مش الأولى اللي هي إيه؟ ما أتى معلقا فقط ينقسم إلى قسمين خد منها ألف به أو واحد واثنين اللي يعجبك ها ما علقه البخاري بصيغة الجزء اين نح معلقه البخاري فقط ينقسم الى قسمين ما علقه البخاري بصيغه الجزم ك قال حكى روى ذكر كل كل الصيغ اللي هي ايه اللي للمعلوم ك قال حكى روى ذكر عن ان كل دي صيغ ايه صيغ مجزوم, مجزوم بها فهذه الاحاديث خلاص ان إلا معلقه البخاري بصيغه الايه الجزء. فقد بلاش بكل بكل بلاش بكل فقد, ضمن فقد ضمن لنا البخاري ما اسقطه من الرواه ثم يبقى النظر في من ابرز في السند يعني لو رجعنا كده خلاص الاذان يعني مثلا ما ما البخاري قال حميد بن ابي حميد الطويل يبقى لأسقط البخاري إلى حميد لا تسألش عنه يبقى البخاري ما ضمنه لك من أبرز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أن ما أثى معلقا فقط ألف ما علقه البخاري بصيغة الجزم بصيغة الجزم كقوله قال حكى روى ذكر أن عن كل هذه صيغ من صيغ الجزم مجزوم بها فهذه يكون البخاري قد ضمن لك من أسقطهم من السند ثم يبقى لك أنت النظر في من أبرز من السند كأنا بدل بأمثال من عندي أنا المثال لنا قلت لكم من البخاري علاقه عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس البخاري ضامن لك إلى حميد الذي أسقطهم ثم أنت تبحث في حميد فإذا كان في قائب الحديث إيه؟ صحيح إذا كان ضعيف يبقى الحديث اذا كان ضعيفا لو حميدي بالحديث ايه ضعيف يبقى البخاري اضمن لك الايه الرواه الذين أسقط ثم يبقى لك انت كباحث النظر في من أبرز من السند أو ما ظهره لك البخاري فمنهم ها كمال بقى بتاع ابن حجر ده قال حجر في المعلقات فمنهم من يكون على شرطه اللي مين اللي البارزين فمنهم من يكون على شرطه ومنهم من, يكونوا... ومنهم من ليس على شرطه ولكن على شرط غيره في الصحة يعني شرط غيره في الصحة ومنهم من هو ها؟ حسن حسن الحريف ومنهم من هو ضعيف ولكن ضعفه ضعف منجبر خلاص كده خلاص صغيرة التعليق شرط شرط البخاري اللي هي أعلى درجة الصحة هنتكلم عنها الله بعد ما اخلص بعد اخر الكتاب هنتكلم على شرط البخاري مسلم وهنتكلم على بعض النكا... النكاهات الحديثيه بالنسبه للناس اللي نعم ماشي يا مشايخ لا لا لا سنه انا قلت ايه لا لا اللي يا شيخ ثم يبقى النظر في من أبرز الله توقعناش في غلط الاخوه ما شاء الله صحيح الاخوه صحيين لا من أبرزاه هو الراجل خلاص قال لك دول تابعي لأسقاطهم دول قال لك تابعي وحسن التبع لما يكونوا تابع البخارية ها؟ لا اللي ظاهر يا شخصين اللي ظاهر منهم من يكون على شرطه ده ابن حجر بقى حقق ابن حجر حقق الكلام ده وعمل كتاب اسم متغليق التعليق عمل كتاب اسم متغليق التعليق يعني أتى للأحاديث المعلقة بالرواه الذين حزفهم البخاري فهو ذا قول ابن حجر في بداية كتابه فتح الباري اللي هو اسمه هدي الساري هدي ليه؟ الساري قلنا فمنهم من هو على شرطه ومنهم من هو على شرط غيره في الصحة ومنهم من هو حسن الحديث ومنهم ما هو ضعيف ولكن ضعفه ها ليست من جهة عدالته ولكن ليه؟ حاجات ايه؟ خفيفة يعني. طيب به ما علقه البخاري بصيغة التمريض يعكس بقى الكلام اللي فات خليه مبني للمجهول حوقية روية ذكرة القدح في الرجال يعني ايه انا قلت كلمة القدح فين الاول عشان اعرف انا قلت ايه اه ليس قدحا في العدالة القدح هنا اللي هو مطعون فيه يعني اما قلت لك رجل مقدوح في عدالته يعني مطعون في عدالته يعني واخد بالك من قطع اه هي دي ما فيه يعني. ماشي آه أين نحن اه اه صيا رويه ذكر المجهول ضيفها براحتك قيل اي حاجه للمجهول فهذه الصيغه لم يضمن لنا البخاري لا من اسقطهم ولا من ابرزهم التمريض التمريض اللي هي مثل ذكرة حوكية روية قيلة هذه الصيغة لم يضمن لنا البخاري لا أمن أسقطهم ولا من اللي هم التمريض قليل ما تقلقش يا شيخ ثانيا ما دار في خلدك ليس صحيحا لأن الأحاديث المعلقة ليست من صحيح البخاري وهتكلم عنها تقلقش يا شيخ محمد <تصفيق> عارفنا اللي دار في زين <تصفيق> احنا فين ما علقه بسرعة دمرية احنا عيد تاني مثل زوكي راحوك اقول لكم فين أقول اخر شيء قلت زوكي راحوك يا رويا قيل قل لهذه الصيغة لم يضمن لنا البخاري لا من اسقطه ولا من ابرزه ها؟ ولا من ابرزه قال ابن الصلاح لا نكمل بقى قول ابن حجر قبل قول ابن الصلاح ففيهم قول ابن حجر من هو صحيح الحديث نفس الكلام اللي فوق برضه ففيهم الهم مين الرواح بقى كلهم سواء اللي ساقط أو أو اللي ظهر ما أو البخاري ما ضمنش حد يبقى هنبدأ ندرس لاثنين إنما في الجزء الأول هندرس مين اللي ظاهر بس ففيهم من هو صحيح الحديث وفيهم الحسن حسن الحديث وفيهم الضعيف ضعف منجبر وفيهم الضعيف لا ضعيف برضا ففيهم الضعيف وكثير من الأحيان يتعقبه, يتعقبه البخاري نفسه بالتضعيف يعني البخاري نفسه في الكتاب بدأوا لك وهذا ضعيف أو, أو لم يصح أخذ بالك طيب نقول بقى قول ابن الصلاح عشان نبدأ أقولك هل البخاري في أحريص ضعيفة أم لا قول ابن الصلاح بقى قال ابن الصلاح ولكن إدخاله في الصحيح يشعر بأن له أصل يعني عايز أقول لك أن البخاري حتى وإن كان البخاري نفسه عارف أن الحديث ضعيف إلا أنه طالما أدخله في صحيح عايز أقول لك أن الحديث له أصل مش مختارة مش شديد الضعف يعني ده قول ابن الصلاح طيب آخر نقطة بعشان أختم معكم هل في البخاري أحاديث ضعيفة؟ ده احنا قلنا البخاري نفسه بيضاعف وقلنا ان في المعلقات لصيقة التمريض منها ما هو ضعيف وقلنا في صيقة الجزء الجزء منها ما هو ضعيف معنى كده انك انت بتقول ان البخاري فيه أحاديث ضعيفة غير صحيح لبدا اول حاجة ده سؤال هاجبوه المرة القادمة ما هو الاسمه الصحيح لكتاب البخاري خلاص عيني حسين تجلبهم المرة القادمة تجلب منهم البخاري السحيي الأukt Happy كتاب كامل سننجد كل شكاء حسين اصدار benefit ماشه الأجامعة الصحيح المسند أيها الجامعة الصحيح المسند ولكن سنتكملوها انتم نجودك الكلام�嚐 السمع الكويتين Point Siyah السمع اللي, هم اللي, اللي هو الجامعة الصحيح المسند انتم سنتكملوه سنتكمله ليس طيب اما امعتي لت... اسم كتاب البخاري الجامع الصحيح المسند ما معنى كلمة مسند أنه متصل السند صح طب المعلقات متصلة السند غير متصلة السند يبقى إذن المعلقات ليست من صحيح البخاري خلاص يا شيخ محمد كده المسألة زالت اللي عندك ليست من صحيح البخاري وإنما ذكرها البخاري إما لتبويب الأبواب عايز يجيب لك إيه؟ عايز يستخدم الحديث حتى لو كان ضعيف عشان ما يبوابش من عنده يعني مثلا بخاري يقول لك بابه مثلا مثلا بقول من عندي إنما العمله بالنيات بدل ما هو يصغص يغض أسلوبه ده أدب بيستخدم الأحاديث المعلقة ها في هذا التبويب يعني عايز كأن كأنه يريد أن يقول لك هذا الكتاب ما فيه كلمة من عندي كل كلام أثار وأحاديث ولذلك سعيد البخاري مالوش خطبة مالوش خطبة إيه؟ مالوش إيه؟ خطبة بد خطبة دو. بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبر حديث إنما الأعمال والنية هذه هذه الكتاب ما كبش كلمة خارج الأحاديث والأثار فهو البخاري استخدم الأحاديث المعلقة في التبويبات أو استئناسا يعني بعد ما يتكلم على مسألة ويدلل لها بالأدلة الصحيحة من الأحاديث ثم يقول لك وذكر فلان يعني عايزي أقول لك إيه عايزي أقول لك إيه اللي احنا بنسميه بالبلد الاستطراد في الكلام أنا دلوقتي كلمتك دلوقتي مثلا خلصت لك القضية في مسألة معينة بعد كده ببدأ أستطرد معاك يعني أقول لك إيه ده فلان وفلان وفلان في الفيوم قالوا كذا خلاص ما فلان وفلان وفلان وفلان ولكن وكمان فلان من بسنورس قال وكمان فلان من إدسا قال بعيدته بعيد عن الفيوم خلاص انت خدت القضية من مين من أقوال أهل الفيوم في المسألة التي تخصهم ثم قولي أنا بعد كده من باب ليست ناس لم يرد لم يوجد آه لم يوجد ان المعلقات من غير استئناس لا من غير تبويب واستئناس لا ممكن تكون صيغه جزم بقى جزم بقى ممكن تكون صيغه جزم صحيحه زي حديث مثلا اللي هو ابي, حميدت أبي حميدت عن انس طيب ولا ولا وما ذكرهمش خلاص تابع وثقات يبقى حديث صحيح لما انا بتكلم عن الاحاديث التي ثبت ضعفها في المعلقات التي ثبت ايه ضعيفة ضعيفه في المعلقات يبقى إيه؟ يبقى لازم يكون البخاري استخدمها في التمويب او استخدمها استئناسا اللي احنا بنسميه استطرادا اللي احنا بنسميه بالبلد كده الموضوع نجرى به زي الشيخ ابو صحاك كده الشيخ ابو صحاك اللي بتكلم وتلقاه تضلع برا خالص وجار رجع لك تاني اللي هو إيه؟ الموضوع خدو ثم إيه؟ يرى اللي احنا بنسميه الاستطراد وجزاكم الله وخيرا هل على المعا... الكفاية النهاردة كده؟ اسال الاجابه على السؤال الاخير اللي هو البخاري انا قلت بقى يبقى اذا ليس في... لا لا يعني انا بس والاخص محمد الاخ محمد محمد الاخ محمد سيدنا لما كم حديث في البخاري بصيغه التمريض هو دار في قلبي ان البخاري به حديث ضعيف لان انا قلت ضعيف لا هو هذه الاحاديث ليست من صاغ البخاري وعليه وعليه فإن البخارية ليس به أحاديث ضعيف ده على الإجمال أما على التفصيل فيبقى هناك بعض الأحاديث المنتقدة التي انتقدها الدارة قطني وصحة للدارة هذا الانتقاد وهي أحاديث قليلة جدا وصحت عند غير البخاري والانتقادات غالبها في الأسانيد أما المتون كلها صحيحة ما؟ لا لا ما ينفعش برضه هو النظم قال وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قد ما هم بعد القرآن هم أق... اللي يقدم الصحيح البخاري وصحيح المسلم ولكن كلمة تقول إن كتب البخاري وكتب المسلم معصوم لا كلمة خطأ لأن هناك بعض الأحاديث التي انتقدت عليه وصح للمنتقد هذا بس مين زيد درقوتني إمام. وكان أغلب هذه الانتقادات في الأسانيد لكن المتون صحيح أيها من ممكن يقال, ممكن يقال ممكن يقال الأخ جزاء الله وخيرا قال برضو رد على ابن حزم أه مش على ابن حزم بقى ده رد على المعلقات نفسه ما أنا قلت أن ابن حزم رحمة أن ابن حجر رحمه الله وصل معلقات البخاري في كتاب سماه تغليق التعليق وهو موجود في بداية فتح الباري اللي هي اسمه هدي الساري كل الأحديث جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته